سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم سورة الزوق أسيس من الربين ذا حنين يتشورد الحنان الشركة تبديت بينا نقمث ذي القرى الأعراب أكنا تفهم المعينيش أفن ذي اللوح المحفوظ ورنغا جريس مقار النويت شرد الحكماء أفن نضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوم مشرفين وكما رسلنا من نبي في الولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون زين ضغى كن جكا مبرش مكثس القران على جليم مثل ذرقمي على الدنتلاش اشحال ذن في دن الشقا اغردخي جورن حنا نفيثني